احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطا والدلنا على حلمنا يحلم معايا بكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول وتر الخطا ودلنا على حلمنا مهما نقع نقدر نقوم نشق بين حتى الغيوم نلاقي لنا ألف يوم بس احنا نحلم مهما نقع نقدر نقوم نشق بين حتى ال نلاقي لنا ألف يوم بس احنا نحلم Går det gärna, jag är så glad. Det är så roligt att jag är så glad. Det är så roligt att jag Allah älskar mig, besök mig,